وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام صلنا إلى الحديث المطروك نقل بس المختلف والمفترق إن شاء الله سنبينه الحديث المطروك طبعا هو المطروك له أحوال الترك له أسباب كما سنبينه المطروك اسم مفعول من الترك اسم مفعول من الترك حتى أن البيضة يسمونها العرب التريح المتروك التي لا فائدة فيها طلاحا هو الذي في إسناده راوم متهم بالكذب هو أجمع على ضعفه أم لم يجمعوا؟ والصحيح نقول أن الحديث المطروك إما أن نقول حديث ضعيف جدا أو رويه ضعيف جدا كسر خطأه فترك أو يكون قد بالكذب. التهمه بالكذب سنبين العلامات التي تثبت الحديث المطروك علامات الحديث المطروك أولها أن يكون فيه راوم متهم كما في التعريف أن يكون فيه راو متهم وراو متهم يعني إيش يعني ما في قطع بان كذاب لا ما في قطع ليس قطعا أنه كذاب لكن هو استهم بالكذب لوحظ عليه أنه يجذب في حديث الناس لوحظ عليه أنه يجذب في حديث الناس ولم نرى عليه الكذب, علي الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالراوي المتهم هو الذي يعني لوحظ علي أنه يجذب في حديث الناس، فلذلك تجنبه العلماء هذه العلامة الأولى، العلامة الثانية أن يأتي بحديث يخالف فيه القاعدة الكلية، قاعدة شرعية كالنصوص القطعية في القرآن أو النصوص القطعية في السنة، فإذا أتى بحديث أو رواية تخالف هذه القاعدة الكلية هذه فيها دلالة على أن هذا الحديث مطروق ان هذا الحديث متروك يخالف القاعدة الكلية. أيضا من علاماته أن يكون الراوي الذي يروي هذا الحديث هو راوي يعني كثر خطأه كلما سبروا الأحاديث وجدوا هذه الأحاديث خالفت أستقاط كلما ينظروا في حديثه ويقارنوا بالأحاديث الصحيح التي جاءت عن أستقاط يخالف. فلما كثر خلافه للعلماء أستقاط الأثبات قلنا حديثه مطروك قلنا حديثه متروك. من أمثلة الأحاديث المطروكة التي فيها الراوي المتهم حديث عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي عن جابر بن أبي الطفيل عمرو بن شمر عن جابر بن أبي الطفيل عن علي او عن عمار وقال عن علي وعن عمار قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداء صلاة الفجر يعني ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق هذا الحديث فيه راو المتهم ألا وهو عمرو بن شمر عمرو بن شمر قال فيه العلماء متروك الحديث عمر بن شمر قال فيه العلماء هو متروك الحديث هذا الصف قبل الاخير الصلف الاخير هو الحديث الموضوع الحديث الموضوع الحديث الموضوع او المختلق هو الحديث الذي فيه راون كذاب الحديث الذي فيه راون كذاب وهذا يثبت بالجهابذة. الذين يجربون على الراوي الكذب أو يجربونه ويمحصون النظر فيه، فيعرفون كذبه من صدقه بالصبر والتقسيم أو بالإقرار أن يقول الراوي أنه قد وضع على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث، يعني كذب في بعض الأحاديث. أما الأحاديث التي تختلط على الناس لا يغربلها الا إلا كما قال العلامة الربيع مخزيم التابعي الفح، قال إن للحديث ضوءا كضوء النهار. يعرف به وإن له ظلمة كظلمة الليل تنكر يبقى يعرف الحديث له ضوء كضوء النهار وأيضا الحديث المنسوب عن سلم كذبا واختلاقا له ظلمة كظلمة الليل تنكر من الأسليب التي يعرف بها العلماء أو الوسائل التي يعرف بها العلماء الحديث الموضوع قد تكلمنا فيها بتوسعة لا بإيجاز في كتاب مقاييس نقض السنة ممكن أحد يتذكر لنا سببا واحدا او وسيلة واحدة او علامة واحدة من معرفة الحديث المجزوب على نمسالها من الحديث الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعمل مخالفا للقواعد الكلية او الدلاءة القطائية نعم بس هذي قلنا نعم احسنت اجدت ابا معاذ نكرت المد كيف نكرت المد هنعرف من نكرت المد. له ظلمة كظلمة الليل تنك زي بقى يعني ايش في ناس قالوها بكلمة معينة ابن القيم بينها جدا. ها أحسن. ركاكت اللفظ أحسن. ركاكت اللفظ تدل على الوضع لأن سلم أودي يا جوامع الكلب. الثاني ركاكت المعنى. إيش معنى ركاكت المعنى طيب؟ ركاكت المعنى تدل على وضع الحديث. يعني إيش ركاكت المعنى؟ وإيش الفرق بينه وبين اللفظ؟ اللف؟ ها. لا. أيه يعني إيش؟ لا ركاكت المعنى معناه إنه هو يجمع بين النقيدين. هذا ركاكت معنى يبقى مثلا الحديث يأتي يوما بالحل والحرمة في أمر معين هذا لا يمكن لأن الناس لا يمكن أن يجمع بين النقدين فضلا عن عاقل لا يمكن العاقل أن يجمع بين النقدين فضلا عن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الوحي من السماء أيضا الأمام والوسائل الثالثة أن يجمع بين الاثنين يأتي برقاكة اللفظ مع ركاكة المعنى أيضا أن يكون مناقضا للكتاب أو للدلالة الخطاية كما قال الأخ الكريم من الكتاب ومن السنة والوضع كما قلت كان كثيرا في هذه الأمة لكن يعيش لها الجابد كما قال ابن المبارك وغير ابن المبارك ولها اسباب كثيرة سنبينها اسباب الوضع لكن نضرب مثلا أو نضرب مثالين على الأحاديث الموضوعة ثم نذكر دواعي وضع الأحاديث من هذه الأمثلة ما وضعه بعض الاحناف تعصبا للإمام ابي حنيفه يعني ركبوا متنا على سند وقالوا في الحديث روى يعني سراج أمتي أبو حنيفة سراد أمتي أبو حنيفة طبعا هذا رفع لمن الأحناف يرفعون إمامهم من هو مرفوع العلماء والفقهاء عيال على أبي حنيفة فرفع على أبي حنيفة وما سكتوش يريدون أن يكون أبو حنيفة كالشمس الساطعة ولا شيء يشوش ولا تكون شمس بجانب ولا نجم حتى بجانب فمن النجم في الفقه في سماء الفقه والحديث الشافعي فأتوا بحديث الموضوع على أبي حنيفة ثم احاديث موضوع على من على شافع ما دحوه قالوا رواه أن النبي وسلم أنه قال يخرج في هذه الأمة رجل أشر على هذه الأمة من إبليس يدعى محمد بن إدريس لاحظوا هذه مصيبة أم المصائب والله يعني هل هذا التعصب بعد ذلك طبعا من رفع رايه التعصب في زمننا هذا وكان متقنا في الحديث لكن التعصب هو الذي حد به لأن يفعل ذلك إلى تضعيف أبي هريرة ثم الطعن في بعض الصحابة من؟ كوساري هو رافع راية هذه الراية فالإخوة تحذر من هذا وتعتني بالنظر إذا نظرت في كتبي تعتني وتنظر إلى المطبات الهوائية التي يغفل عنها كثير من الذين يقرؤون هذه الكتب أيضا من الحديث والأكذيب التي وضعت على النبي صلى الله عليه وسلم بعض المتعصبة لعليه بن عبي طالب قالوا بحديث روى عليه وسلم علي خير البشر فمن شك في ذلك فقد كفر مصيبة كبرى يعني, يعني من قال أبو بكر خير من علي ماذا يحدث خرج من الملة والنبي وسلم هو الذي يقول لو كنت متخدم من البشر خليلا لاتخذته أبو بكر الخليل يقولون علي خير البشر طب قلنا بيه. سلمنا لذلك لأن علي هو من خير البشر نعم هو رابع أربعة بل اختلف بعض أهل السنة الجماعة اللي هو ثالث ثلاثة ولا رابع أربعة هل هو أفضل أم عثمان في خلاف عند بعد أهل السنة أبو حنيفة والثوري ومن المتأخرين الشوكاني يرى أن عليا أفضل من عثمان هذه المسألة صراحة مرجوحة جدا وضعيفة جدا لأن الأنصار والمهاجرين قد اجتمعت كلماتهم على أفضلية عثمان على علي لكن علي نفسه لم يفضل عثمان على نفسه لأنه خطب في الكوفة وقال من فضلني على أبي بكر أو عمر جلته حد المفتري خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم وسكت ولم يفضل عثمان عليه رضي الله عنه وأرضاه المسألة أن المنازل عند الله جل في هؤلاء وهؤلاء هم خير الناس بحق لكن أن يقال عليه خير البشر فمن شك في ذلك فقد كفر هذه مسألة يعني ينظر فيها أن الذي وضع هذا الحديث كذاب خبيش أيضا من أمثلة حديث الموضوعة عن السلم يعني هي تكون موضوعة إذا رفعت وممكن تكون مقطوعة صحيحة أو مرفوعة صحيحة مقطوعة يعني, إيه؟ يعني قطعت من الطرف مش الوسط يعني إيves مقطوعة يعني وقفت عنده التابعي ويعني إيش يعني وقفت عنده، مثال ذلك مشهور جدا كل الناس هلكا هذا حديث موضوع موضوع إذا رفعنا سلم لكنه صحيح موقوف عليه علي. كل الناس هلكة إلا إلا العالمين والعالمون هلكة إلا العاملين والعاملون هلكة إلا المخلصين والمخلصون على خطر عظيم هذا مرفوع موضوع لكنه صحيح مرفوف على علي رضي الله عنه وارضاه من أمثلة ذلك أيضا حديث روي عن النسلم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذا الحديث من غير ما تبحث في إسنادي ماذا تقول فيه موضوع ليش موضوع ده مصادم للأدلة القطائية من الكتاب ومن السنة البخاري لما سمع هذا الحديث قال قائل وهذا الحديث لابد أن يضرب ويحبس الحمد لله هو ما قالش يقتل الإمام أبو محمد الجويني يرى أن الكذاب على رسول الله كافر الذي يكذب على رسول الله يكفر بذلك طبعا نحن لا نوافقه في هذا الأمر هذه تشدد لكن صراحة الأمر خطير الأمر ليس بالهين هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من هذه الأمثلة ما رواه البيهقي مرفوعا عن الحسن مرسلا حب الدنيا رأس كل خطية حب الدنيا رأس كل خطية هذا موضوع لكن الصحيح أنه من كلام مالك بن دينار الصحيح انه من كلام مالك بن دينار ليس من كلام من اسباب أسباب ودواعي الوضع أولها الجهل الجهل بالشر بعض الجهله يقولون نفعل ذلك لله نحن نجذب لله ولرسوله لا على الله ولا على رسول أو يحتاج النبي أو يحتاج الشر أن تجذب له يقولون نرغب الناس في فضائل القرآن كما قال هذا مين الكذب في فضائل سور القرآن الجامع عمر جامع من نوح ابن مريم ابن يقول جمع كل شيء إلا, إلا السد كل شيء جمع والزكاء والحفظ إلا السد كذاب خبيث هذا رجل وضع الفضائل السور يقول وجدت الناس قد ذهبوا إلى وتركوا القرآن كأنه يجذب للقرآن ما عارف هذا الغر المفتون المأفون أنه يقع في الوعيد الشديد قول الله من تعمد الكذب عليها فليتبوأ مقعده من النار أيضا من الأسباب والدواعي لوضع وضع الأحاديث الانتصار للمذهب كما بينا في حديث سوادي أمتي أبو أم من ذلك أيضا الطعن في الإسلام يعني يدخل مستشرقون يريدون أن يضيعوا هذا الدين يهدموا هذا الدين تبدأ بقى الأحاديث التي تأتي في قلب الموازين في هذا الدين بوضع الوضعين من ذلك يعني انتشار البهائية في مصر منهم الكذابون الذين يضعون على حديثنا السلام يروجون لهذه البدعة الشنعاء من هذا الحديث اللي روي عن حميد عن أنس مرفوعا أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا هو حق أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي واسكو. هذا في حديث كثيرة جدا تدل على ذلك الذين يروجون لهذه البدعة أو هذه الكفريات يقولون لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله فيرجع محمد بهاء الدين هذا يقول قد شاء الله أن يوحى إلي وأنا نبي هذه الام نعوذ بالله من خزلاته فهذا من وضع الوضعين الكذبين الأفكين الاثمين الذين يطعنون في هذا الدين من ذلك أيضا الورق أو السلطة أو الوجه أو التزلف لايش للرؤساء كما دخل غياس بن ابراهيم وهذه يعني مشهورة جدا انظروا كيف الإنسان ممكن يضيع في لحظة نعوذ بالله من الخزان اللهم ثبت قلوبنا يا رب العالمين الكراسي لامعه وملمعه وتلمع صاحبه ممكن إنسان يفتي فتوى إذا جلس على الكرسي انا أو او أو غير الناس نحن ضعفاء والله لا معصوم إلا من عصمه الله جل في علاه ولا أحد يثبت على الحق وعلى الدين إلا من ثبته الله جل في علاه اللهم ثبت خلوبنا يا رب العالمين فتتغير فتوته من أجل الكرسي ممكن ممكن نعم علماء السلطة وعلماء المله فدخل غياس ابن ابراهيم فنظر فوجد المهدي يلعب بالحمام فنظر إليه فقال حدثني فلان عن فلان عن جدك كمان وصلها المين الجد من الجد لا مش النبي جده من العباس او ابن عباس يقصد بها حبر الامه ابن عباس ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا سبقه يعني ايش لا سبقه يعني لا جائزه لا مكافاه لا سبقه الا في خفن او حافر او نص هذا الحديث الصحيح هو زاد لما راب يلعب الحمام او ايه او جناح فنظر اليه المهدي فاعطاه او امر له بسرة من مال فلما تولى قال والله لا ارى قفاك الا قفاك الذاب ايشوف ربنا خلاه يخسر الاثنين يعني علم انه كذاب نعوذ بالله من الكذاب من ارض الله على سخط الناس ارضاه الله وارض عنه الناس ومن اسخط الله ومن من الناس على سخط الله سخط الله عليه واسخط عليه أن استعوذ بالله من الخزاب. قال والله ما اعرض فاك الا قفا كذاب وكان منصفا رحمة الله عليه رضي الله عنه قال انا الذي حملت على ذلك فامر بن فذبح ومنع ذلك حتى لا يعني يفتح الباب للكذابين الذين يريدون التزلف للسلطان بمثل هذه الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة كما بينا من ذلك التكسب تجار وهذا فيهم كثير التجار هم أشد الناس وأعظم الناس كذب على رسول الله صلى كانوا فوارس الميدان في الوضع والاختلاق فترى رجل بضاعته غير رائجة تريد أن الناس تشتري منه رجل حلواني تعرفون الحلواني؟ فالحلواني الهريسة مش تتباع فيأتي يقول والله لأعلمنهم كيف يشترون منه فيقف وسط الميدان فيقول حدثني فلان من المشايخ، حدثني فلان عن فلان عن فلان أمن السلام قال الهريسة تشد الضهر فالناس كلها تذهب تعمل إيش تشتري الهريسة ويا سلام على الخضري خضري طبعا إذا رأى الناس تبتعد عن الخضرة يقول لو علمتم ما في الجرجير نزرعتموه تحت السرير، فالكل يأخذ النبتة من إيش من الخضري حدث يعني كثير منهم يضع هذه الأحاديث من أجل أن يأكل بها نعوذ بالله من الخزلان أهؤلاء دينهم بثمن بخس دراهم معدودة السبب الاخير داعي الشهرة داعي الشهرة يريد أن يغلب على الناس فيأتي بالأحاديث والأسنيد التي يركبها يسرق الأحاديث يضع متون على أسنيد يجذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشتهر بين الناس أنه من المحدثين آخر الفروع الذي نتكلم عنها في هذا الباب باب الاحاديث المكذوبه إذا تاب الراوي الذي عرف عنه الكذب إذا تاب الراوي الذي عرف عنه الكذب هل تقبل توبته وروايته أم لا؟ أما النص الفاصل في هذه المسألة ما قال أحمد إمام أهل السنة وجماعة رضي الله عنه وارضاه قال أما توبته فعند ربه تقبل أما توبته فنقبلها وأما روايته فلنقبلها بحال حيطة للحديث حيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرارح عند جمهير المحدثين وإن خالف بعضهم وقال انتاب واشتهرت توبته وظهرت فإنا نقبل روايته والصحيح الرارح في ذلك أنه حتى وانتاب لا تقبل روايته لأن الأصل في رواية الحديث الحيطة الأصل في رواية الحديث الحيطة من روى حديثا يرى أنه من الكذب فهو أحد الكذب أقول خولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الله خير